Allahumma salli ala seydina Muhammedin ve ala, alihi, ala, ala, ala, ala, ala. في رمضان لا تجاول ما بدون صلاه جماعه صلاه ظهري و عصرنا وعصرنا ما حال بدون في رمضان لا تجاوز لا لا تجاوز ما بدون صلاهما صلاه ظهري وعصرنا ما حال بدون من مخف صلاه دودي مذاهوي مذافيشو بده شو ما نعمل هذا مذافيشو مذاحه مكون دايس معنا الى حديث ام قرن دايس يعمل الصالحه قالوا ان كل لايين اذا صلاه دودي الناس ادو كلمه والعمل الصالح يرفعه ما ما ذي الايام الله ورسول عمل قوه لصالحها انت مضافا اما ما ما بتكودي وخواه حد وما متكودي عبد عبدك هوى نو نغاك اجونك ابقى قروري رب مواليد كل او مهاي كرون نا مالك حتى مشترك اس جه دون او تدون تسلم ايت زي كي كروري او اي بغارتس احاين بلا يعني بلا عذر وري بلا عذر امورى كازي عمل كثير قرنين وقرنين جبال يعني بضعون متاثيشه رخيصه متاثينجو ومضان بن حوض دافينهم اثنان لما لا تجاوب مجد في صلاتهما صلاتهما رؤوسهما مضافا الموجود في انا يلي حكي في قد مرقين شو وقولين ما يوم عبد ارطوان ولو يعني أدنكا ما يبقى أهاتي أدنكا سو أبغى أبغى أو ملعيسي أو روري أو روري أدنكا من واليهي لما دي قوي اسكالهايين قوي اسكالهايين هدي جماعي أهايين أو شركة يكو أهايين فيك أدنكا أو كأردي كاسي أو سلاديسي ما راح حتى يرجع يتوب الموضوع يعني بنفي قدس هالحا يعني مالي فيه الصوت هذا هذه بضمنيه مالي فيه حتى يرجع يتوب الموضوع يا لطيف حتى بعده تسوس من هالحا بعد في في 990 ادي عود الشرعي الان في اسبوع جوا ادي شيء ولا وحاسك عرصي انه الدنيا كنت بشرحي وايه امسك وحلقه فاحشة انه يقوله سمايه او مستمايه او امسك وحلقه مشخي وحيأكو دائما جوب تأهانه واحتمرتي سئهين قالوا اقلوا واحتمرتي سئهين لأقلوا ما قالوا اقلوا اقلوا كاز درابد هادو يعني سالاتي سئه وادا كل يعني إنها وكأهبلة طلاوة لنسيها وكأخصها سلائة تدعو بضن وخباع البضن هذا الشيء يجري أنا مخصار عمون أقطع يبجري كمانيزة في حمر كاين بضن أدوانك أدوانك يبجري ناجر سري مولين كعمل على الإجري الله إلهي من اللي منين تقول لها تصور لهم بجوج معايا محمد خليلي يلوجوا باش اهم اني بالضغطون هذا هاديو حلو باش ناخذوه نصا بارد بالصلاه قرى الصبحينهم اني جبات تص والله ما فيها بيت جديد دتخان حتى انا اني جاني وجيرون انت على الخريجين مع عروض بريكات ولا حاجلتي يا لا ديولك ما عملوا ايه سيام الدول ما نعرفش لازم تفي ما بقى قال او ما بعيش في السوق ولا غيري ولا سطحوا ولا ولا تفضلوا والله ما انا واحد او سيريلو يا مصور حبيبكم الميه في الصوالح وما بعيش من يومنا مقدم صار اقدم وحواي كي اقول سوق قفال في عمره 40 دركوا. كاسر في جلال. نار في حديروت ايرنا. ديير ديير ادر شرعي يو طلماد محاوي. هم. امراتوا كلمات لماد اوه انات نار. نارته سو اسد اساسي. جو يلنا سلابي الدكتور صلوها لما يو ماذا يلي مذبا يوء ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل ماذا يفعل اخبله مجره صوابه على رسيه ابا انصح له صلابه ابا انصح ليه لكن بلاك او صواب ما هيسوء يلنا حدي مرعيشي اوه يعني عذر الشرعي لآنتي اييشة واحد هذي عذر الشرعي ايها استطلو هين إيه هو لغا سوابسيها وعا سروانيكي اناس يعني الدوال كميرو اصروها اما حيب اوطلو ايو اردو سوالا سلمرا تعد رادي او اردو الاساس ايو اردو سواب سلادي اتكتو ايو عاسسو والغا أما السحيات أصروا أشكو يعني أشكو وضيوه كان دردي وأوراستي أي وعاسسي وعلى ماشي ربا خوابتو بمذكرها حيالي لقضاعة المخلوق في معسية الخالق قاعدة لقضاعة المخلوق المخلوق ضاع في معسية الخالق حتى حد حديثي وأشفائهها فقود ريو جوجي أبدان عافية حقوق أبدان أهات حقوق أموال عافية يعني هذه للغلط الذي عدل يستواهمه يعني انت هو نظام حق كلها دي بلا عضو شرعي لا عدر عدر انت هو يعني لما كما قال اثنتين محتيل ها السنة الثانية لما رواية <تصفيق> محايدة لم لما خصلوا في بعض الناس ذدك مدكور في أهاتي هنا يعني محلو الله هم ضدك بجمال ما خصلوا صوبتوا لي كثن كثن. لما خصلوا أي قلايا كفر من القلب هو الما umas وها فرجاء تعالي معلها laman خصلوا او دفع الكلام او ما كفر من الان فهم كفر علام القوام فيهم في الناج ded viviat و لو عيتها من أعمال الكفاري كانتها و كفريين من عمل الكفاري كانتها كفر لهم دول إسلامهم ولو البحايا و الضلائع الكفار على مصرية و الخطط في فيه و ما كفرين لهم لشو أفشراين من أعمال الكفاري كانتها يعني ذكي الصالحين تأمد ذكي الصوبة لمسلمين عمر شو دي مها عمر فوق على الوداع تطليل على الوداع دي خلاك كني عمان ان توني حتى ما عد راسك بحثاء عسلنا عمر بن كفرن لانه ده يعني كفر رواه او ايتكمهمي بالناس ده همي عن اساسيال القصار الخزاتين كانوا معانوا الكفاري كمتها هوهن سأتنا معهم او ضدك كغمي محاقيه لما لا غزله الشعب واي او لما شيء او حنفو في الان يعني ضدك نسبك اودي او لدلو ضدك نسبك يعني ضدك نسلهم بنا الان ناسه بالأنصابهم يا نبي لذلك نصبكودي يقالوا أمني وحي شيكاً لهواعي لكي بان شرطه وحسنا من دعا غير أبيه أسره يعني أو ترنته لكي أبي أحكي قليل ناتري محطة يعني إبناء إبناء إبناء حبيل فلا إنتي دشعين تعمل هو لمحي. بس أبي يترى بنتي شوائع وحاسم آها مالك يعني أبناء بالأنصاب أنا أردتك أوه شرفتك أوه للحقل أوه مثال كيشو للدرو مثال الصوم أو الأجهة تلماد أميها على الميت واحد عبس ميتك يعني انتاني كفري أوه فيه وديه وديه وديه في الناس كفري أوه فيه وديه وديه وديه وديه فيهم معناه بهم معنى فيهم أولي الأب أعب خيري قاس قرارك يسكن بكير أي بكير أولي سواء قرارك لا نسيئها يجري وعسيها تركي بوركي انت انت انت يا إواعي يا سعي تهي لا أضني ورنون أحمد حسب إيديا وابا إمتنك يا إواعي مانت مرعي يا سوخالة يا إنتو حسيها إماجري يا امان عرمانتو هيا لا تسكني انتو قريب <تصفيق> على تعلمنا بما جهنا سكدنا بما نصينا بفضلك يا لبي سبيل الشروات عاش يا كريم بسم الله والصلاه والسلام على محمد اثنان لما يدرون الله يكرههم الله يكره وثناء لما يدرون ما وان عاد ادم لما خفل يدرون ما وعالم ما خفل ابن ايه غالبك اهو صور فانا هيودي محيرين محايهين وعاسر ان الموت يا ابنها دمك موت وانعبين يهي موت نفسه وانعبين يهي ويموت وموت كنه معلق لمشاديزنا او خيرا او خير بانتا انهم قصية من الفدمتي فدمة يعني او خير باني يعني فضل كفري يباضي يجب لقلو أحقا وقالو أما سبلايك لأسول الله وهو خير بلاني هي ما دام خفك أسموني هي يعني فضل إن أقول لعو مكآمنها عايو ولا يأمن مكر الله إنهم الخاسرون إليه لي. ورثه وانع ابن ادم قالت المال قلت المال مال مال مال وغلت المال مالك مال يرانتس يعني سؤال كأساؤيران بضن حنال لم يكره ما وانعايان ابن آدم ابن آدي هو انعايان لما بضن الموت موتك وانعاء ابني آدي يكره الموت موت وانعاء والموت الموت موت كي سيخير وخير لون له وصيما في النتيج فدمة أثقلاء موضع وخيرا كفر نموعة الكفرية أما بعضي أثقلاء مدلوين أثقلاء أما امتحان أحسين أثقلاء أو الجنكة وجريو حقورون متعورون معي لإنسان كما دائما أسموني هاي يعني فدمة أثقلاء ما كأمين لها بلا انت قص يعني مرقايا يا كبضان بلا يقول العضو الفدمة انت سابقا مكآ منها هاها يو من الله إلا القوم الخاصرين ويقره وانعاب ابن آدمك ابن آدمك قلة المال المال العام وانعاب وقلة المال المال العام تنه أقل هو الحساب بحساب تحقه هو يرام معناها أعلق وضاء مال نشوي جيو كاس اويرام سؤال كي سي عمر حكي سؤال وكاس اويرام اه أو يعني اويرام بعض مال قوره نطيني وان سمحك بدسي 200 سنتي ما عليه شيء معطى انت, انت شو يعني الحسابي قالوا ليه يا مرقيد انت بكو يوم القيامه حديثه كهنوت لا كذول قدما عبد الضنك يعني لما دي سوالات مزونه سليمان يوم القيامه كان بيريد حتى حتى انت يا عن اربع اصل سبحان الذي يساله وفي حديث عن اصل سبحان وحال ويب عن منين هسه سببهه قال ويديها مالكي سي ديسك فوكس باي سيسكو هيراي سيسكو كامن في من انفه هو في الدحين والساله وروح على الاب هذا انت ابو الياس قسمي المال المال قالوا مال علي لانه يميل ويوب عن الله تعالى هي حبيبي سؤل لا بس يمكن تقول بنان الله يعجلهم الله يعجلهم الله لا وذذيا في الدنيا. الدنيا اثنان لما معنى لما حصل الله الله لما حصل بالاء وذذيا والسود الدجياء لما خسلوا حقوبة دولة السود الدجياء في الدنيا أدوها السود الدجياء الباغي إعداهما لما لا خسامت فاضيه الباغي هتفض بكواه تعدل على الوضع فغير كاذي أدخل تعديسي بغير حق أدخل تعديسي أدخل هتفض بكواهي ظلمي وهي طريق معنى حد قدبه الالهاء منع منعه الوضاء بنيان قلقوا منعه كل حد كتبه كذير حق اللعام تعدى او حق لها تكون تعدى سواء الوضاء فاسي اغوبة بيسي هتي خف قردريستي قردره لو ايه قردره او حددوه اتكدك شيء ينو احتاجان اتقردريستي وغوبة الها بات وغوبة باين انا ادوك يكيكو فاق وغوبة دي ادوك الله فينا في البدء ادوك لو تود ديها والثاني ترمضوا الله وغوغوا الوالدين لماذا يقول لشي هورتها يضوها لدكو عاو هورتها يضوها لدكو عزي الله الله خلافتت اما ادرتت اما متكوذي لما ضد ادرتت اما متكوذي على كلها الوالدين وحائلها فجراء ولجيتنا حديثه الله انت ولاد ذلك واصلها بالمضاد انت غالبتوها هلا نبعيه للجارة وان على من الجهتين هاورتها نصا سواء وقتها كهواته كهواته كهواته انت كل مكي او مدعيسة خلافة بكاسي عقوبة ليسي وعلى شدت أبيالكنا مخجران أبوالكنا مخجران وحاك حقا لببما حد الهيدي ها ايدي نسدي واي ايدي نسدي واي ايدي نسدي لهواي سدي لهواي خلاسه خرمات الكايني آيدا حويدوه ابتغا كو اللي واردين واي لما عاصل التعديل محل هو إغاع الشيء يشيء رفضي سواء قبل الأوان يلزلوه وقت يصول الذي يلزلوه قال تعالى إلي ما أعجلتم حمد ربكم على كل حال وعلى الغات الحديث كان جرد رضا والدين كيوم من الكبائر إنه تحيق دنبيان الكبائن وكبائر ده إنيك مدينين لما ما خسله على صحيح قوني له الالوانه للأسويالي لما ما خسله حوايا خسال أو شر انت خسال أو شر تقهاتنا ايه اقول لولي بحاله قوني يعني ايه تعجيل غير فوضي ما كان بحايا انت خسل شرطنا بأساس له لكن كوانه حوايا يعني وانتو خلاياة الجلائم ايي انا واه يا الله تاجيل شو علينا يا واختياسه وحقه ويالي بالرياض يعني بكاست خداوي جدره وردعني وقدر جري والديين بيثنا بار ومهم وحق السوق حالي سي مناسبه عنوات الخضاروي هذا بيجوا مغضبه اقول باوي حنان برادس انان هايو اذا كلها وعيالها بركود نو اعماش بعضي هذه وخاصس كليا بورين تو دي وخاص يلا كاس على ديسي قدر فيس وبوريو ليك بعض من برار الجو الله و سلامه عليه واسر أطيب كفكم عفاقكم ورائها أطيب يعني اوبك توما أهاكم أو في دين ورائ على سعيكم أعوضا ها عاين في ان رجلا لانك أكل الطعام وهو عنده صعوبه ها اذا اكل عنده عضم وضل وشرب على الأم شربه بيشي ثم دعي الله بالبعث باره لو دعيه ودعيه ولو دعيه هذا كاله دي دعيه كافت بيك تومكي شواهي ومم من الأضياء في بقتي عنه واره عيش دعيه كافت بيك تومكي او كافئو معنا بكتو ومعناها وجازية وجازية اوال بودة الله اوال بودة اخاكم وراء كيني و اوال بودة اصحاب توليدين بحواه منك وراءك او دينك وراء احا كي كل شجوني بغازاء الدعاء او بيافك شاف كيف في كوسيهي بعدين في كوسيهي بعديها اصحاب اقول يا رسول الله باي شيء او مسيب له انكو انكو معنا, معنا أنكو او لبتو معنا معنا ما في ما لا فيه برغض ما انا اوال قد له واحد جازين له واحد لابن له حاسيري اتعونه بالبركة وحاقو دعيه يسين انكي من تأس ومركي نمركي خاضي نمركي سوري وحاوق اليسوبي مقريس مسيه منكيس مفريسي شراب مسيهي كاسي محاقو اوال قدنا بكيرين وحاسيري وحاوقو اوال قد ودعونا بالبركة صراكوا ودعي أبوكي صاموه ماركس إن إلهي برضيو زياد إلهي السير خيركس إلهي الليوه خيركس إلهي حكس آه إن اللهي وينهيوه عيالي فإن الرجل منك لن ينوح الشيخ غالب عن الله و الله الله و الله ونقع هذا سديله واحد خذك عليشان ديكبر الرجل غالب أهم وعي إذا أصابتنا هذا يعني أولي جيدة يعني من أغلقه جفتاء إنسانك الله أولوه محايد إنسانك إذا تُكِلَ ها الدين اللحنه ريحي مابعك أبعامه يعني شراب كيسم الله أولوه هذا ثم دعي لو دعيه نكا ثم دعي لو دعيه له رجل كاسي أم إنسانك بالبركة لو دعيه يعني قوي أضلقك دو أهاي ونقولوا يسعني لو شوابكي سيطمين أو حديث خير تسأل أبري يا إلهي يوم غيثي ان لله وزعاده الصير والاراضي عافيه الاصيع الهابين اذا الله خير الهابين زلك الله خير الهابين افداك يعني دع ذات سكن يا يزي دع ذات سكن يا ذيا ثوابه اوال بطقي ساه حنا دك تونك او دك تومي <تصفيق> معنى اول قدري بانتان وايه فداك دعادة كاليارية ثواب وثوابك سألتها معنى مكافى عديسي وايه او اول قدري مركاوه او اول قدري معايا لنمكي أسالتو بيو وحال امر يساهاي إذا يعني او اول قدري أساهاي حديثك النبي القرمي عليه السلاة والسلام من اتقى إليكم معروف ومعروف معناه احسان للكين الصوبي اول اليمام وكافئ ودقت ومعناه اول جزء ان تجدوا اعداد احق اول جزء الدين العدوائسين وتدعوهم ودعاء حتى تعلموا ان انت تدرون انكم باذن كيفا تقوم هذا يعني او وبتونتين ومعناه اول جزء اول جزء حيث <مسيح> من إحسان لعين مكو دعيها لازلوا على الخصوصية أسفو أول قدو يومكو أسمت خاري وقلو بي بحان ويجستي وحانسي محالة غاروة وحاوكو جراء مكتلك الكلية مين انكستو إحسان خلصوبيو إنها عدد إحسان تذبو دكرين إنها تدعيشت أراكو أودعيش أماركو أودعيش خير أودعيش على غاروة كيف لا شاسك هنا فكاتئوه من اتا الى كل هذا معروف كيلو سوفيه وعلى وقادها لكي سوفيه تتكبره اهل معه نجلي واحد نجلي هذا للحقيره نجلي وحواطاتها انها عبسي وصيح انها عبسي وصيح وصيح وصيح وصيح وصيحها كيف وصيح الله بارس خواه لا استفقاتها وعسي وعيك فالكلم يدعي لهاي فقد ادعي لهاي لها من كانوا حاسبت سيئة لذات الله خير اسمه لهاي وقفتها اسمها وقفتها اسمها مركب الحال الرواء مكافأة وطحويمه نحن النبي عليه السلام وهو مالك يعني ابو الهيثم نبي ابو البكر عمان صبه عليه السلام يسيدي خوطوا عصوبها ينوي الكلمات فيه كان يعني اشتو وهم الجين يبما نشيد المشيز وعصوبها عبوبو عمر صبحين فيه كان, كان من يكو يبما نشيد عندما يوحصوا بها ينوي عبوبو قرير عمر أسو التوارد عموه عمر نحاق صبحين نبقى لتراك في حق ويكسوهلا وعلى خريب نكاح ذات كريم جرغاس وهم الله هائم فتوحات رو مفضناه فهو حمدونيس كعصت على أركاء وحسوائي وعادي وعادي أختي أختي أختي أختي أختي إسلامي آه عزولي وخيار مشهور وحادي أبو بعد استعدوه لأسيوي وأسهريمي نبيه أصوه باعي أبو غري عم منه قد أستوه وأصوه خاته مهات أستوه أستوه أستوه أخوته إيكي أصوه باعي نبيه أترى وينوا intorno منقادوا ازجور ان كسو معي عند صهونا اذكرك كنت تناصب قاعدين حاسين نبغى اودي ما نبغى صبحي عايرين اخرجها لو اريد اخرجني بالذي اخرجكوا توغريا فيرتا معبود كي مهندس وبخيه 20 قال اخرجني بالذي اخرجتم ما عبود في اذا لكن توغريا معناها غريب ك وحوائي نعم يو حن سبعسي وحالان ملي في وحماياله ولا قد ما قد بلشيدي كاسب سبحاني وحجرسي سبحاني مين كان صار مسبحاني انا نساسوق ابي الهيثم على طول ابي الهيثم على طول ابي الهيثم قلت له من الجز مجون كمانك مجو ابي الهيثم بنهتم ومعين البيت طويل اكيد الماء اكثر ابي الهيتم في روما بالإنجلسي نعم أثنائي بيها بياسة بس ما صرت إرداء وانتري صغرة ناوي مكديزين وأبو بوكر ينوي أكلم في ذلك قارئ بيوكسكي وأسأل مين كيف يقول الشيء؟ بروين وصليست وفرسيدون وين يقبع؟ بعديد حديث كان أحكام بضن الله حديثها في احكامك والكساة وحواهي لماذا لا تطلب بيوتهم غير بيوتكم حكام حياتك حكام حياتك هذي ابن الله قاله ما هي ابن الله قاله لابن الله قاله محاوه وحلق غانا ابن علامة هذي هذي هذي وحذي هذي اكتب رضا هذي اكتب النبي ابو حسوبادي اللي قابل هادم الهراء ناس كفر هاي من السوقاله عايزك تقلي يا حكومه هاي المربعه الزرع في النهار اللي قاعدين منكم الكل هاي قال لي بيجي من كذا من كذا بيجي حديث بيقول ان كفر هاي شو الجول ولا قال لي خراب النبي هو يعني اسمعوا قصايص المروه بعد الجور وكليك بتاع هذا رادش وكالي عادي ابو الهيتن ماشي وحركه بعدي بعد بعد وين انا انا قستو دينه ويه رابع لي ابو الهيتن بفرق <تصفيق> توين كربه وصفوله روي يا اخي ري في <تصفيق> ايسان كان كطب برينت في كثير سكان دي ترتفعون كان اكثر من بولة كبعد كل بيه